تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله وأزواج مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا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 ثم يتغلّف رِقُّ مِنْهُمْ وَهُمْ عَرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسْنَ النَّارُ إلَّا إِيَّامَ مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ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 هناك دعسك يا ربّه قال ربّها بلي من لدنك ذريّة طيبة ربّها بلي من لدنك ذريّة طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قال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 وما كنت لديهم إذ يلقون قلما وَمَعِيَهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِبُونَ إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْ هُصْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ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 اسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون ويعلم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 اتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 ثَمَنَ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتُ تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَنَبْتَهِ الْفَنِّجَ عَلَى الْعَمَةِ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 فرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما متبعتينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أي يؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أو يحجوك عند ربكم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 ولا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظروا القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصْدُونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ مَا الْنَّامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَن تُمْ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 تبيض جوهو وتسود جوهو، فأما الذين سودت جوهوهم كفرتم، أكفرتم بعد إيمانكم، فدوق العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت جوهوهم ففي رحمة الله.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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين آلي يكفئكم أيوم يدكم ربكم أيوم يدكم ربكم بثلاثة آلاف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 غفرت من ربهم، مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، ونعم أجره العاملين.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 mereka dalam jalan Allah, dan mereka lemah dan berkuasa, dan berkuasa, dan Allah menyayangi orang-orang yang bersabar. Dan apa yang mereka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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 قبلكم ومن الذين أشرقوا أدن كثيرة وإن تصبر وتتقف إن مدارك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه